التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجتتم, حاجتتم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 الذين آمنوا والله ولي تُمُونَ الحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَقَالَ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا آمِنُوا بِالَّذِي هُزِلَ عَلَى لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ لَا يُنْفِقْهُ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّ دَخِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَن أوفى بعهده وانتقا فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم فملا قليلا إن الذين يشترون بعهد الله منا قليلا أولائك أولائك لا خلق لهم في الآفرة ولا يكلمهم.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 الكتاب وال الحك والّوب وإذ أخذ الله ميثاق النبي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ نَمَاءَ أَتِيتُم مِنْ كِتَابِهِ وَحِكْمَهُ تؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك ف. کهم الفاسقون، أفغيردين الله في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 غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم I'm تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون يا بيردوكم يا بيردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكثرون وأنتم تتلاء عليكم آيات الله وفيكم رسول وما يعتصم بالله فقد هلك إلى صرار فقد ودي إلى صراط فَلِكَ يُبَينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَّكُمْ كفرت بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ضبطوا جوههم ففي رحمت الله, الله هم فيها خ وما الله يريد هم من للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع العمور وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنا ذلك بأنهم كانوا ويقتل ولكن أنفسهم يظلمون وما ظلمه الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بقانا لا تتخذوا بقانا Nu. تَقُولُ لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّمَا حَمِيمًا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكِ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْ No yeah. My no, love. No, no.